لا يرد ويسكت ولكن هبعد ا ل ح ل م يعفو اللهم إ ن ك ع ف و كريم ت ح ب ا ل ع ف و فافوانا ونحن في شهر الهيلم ع نتعلم ف والمغفرة و ا ج و ا ن ب ا ل ح ل م ف ي ح ي ا ت ه صلى الله عليه وسلم ع ظ ي م ة لما د ر ب و س ا ل د م ه يوم أ خ و م س ح ا ل د م عن و ك ه قال شنو يا الله دمرو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 أ ن زيد ا بن س ع ن ة هو من أ ح ب ا ر اليهود كان قد ا س ت خ ر ض منه ن ب ي سلم يعني قرضا أ خ ذ منه تمر أ و قمح أ و كذا يعني أ خ ذ منه شيء بالصاع فجاء يقول يا بني عبد المطلب إ ن ك م قوم م ط ل ن ج استفزاه ء ا قدام أ ص ح ا ب ه قال له ا ن ت ناس مماطلين و ب ت أ ك ل و ا حق الناس أ د ا ت أ ك ل و ا حق الديني طبعا في صحه ما بتحملوا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 برضو شايل منه ح ا ج ة أ ت ر ي د أ ن ت أ ك ل ن ي فالناس زعلوا يا اخوانا أ ح س أ ن ت الكارد ما سمح ب ت س م ع ا ل آ ن في البرنامج أ ن ا ذ ا ت ي ب ا ل ن س ب ة لي سمح ما دندن ن ق و ل ه لكن احسن كان مريم نبره ولا يغزل وسمع كلام فارغ بتعمل شنو ب ت ق د ر تصبر ب ت ق د ر تكون حليم زيد ا بن س ع ن ة الحلم أ ث ر فيه الاعرابي لما صنحابه قال دعوه فان لصاحب الحق مقاله أ ز و د ل و ا ما عنده حق ما قال الكلام ده قم يا فلان واعطيه اداه الرجل ساقوم من الانصار ادا ه قال تمرك ردي وكان تمري اجود قال اترد قضاء رسول الله عليه وسلم يا حسون قالت ديك اتزور متاع مشاكل قال ومن احق بالعدل من رسول الله يا سلام الرجل جال رسول الله ما داير الشيل ادين ابى وقال من احق بالعدل من رسول الله ا ت خ ي ل و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 يا أخوانا ن ت محمد مستوعبين معاي يأكلوا ما قال ق قال الضعيف بيأكلوا الضعيف الله حق ن ه الأمة ا ل ب و يتلتلوا يقولوا تعال باكر وقف في الصف ويسلوا روحه ويدوا الضعيف تعال باكر الصف إجراءات طويلة معقدة. هذه أمة لا يقدسها الله لكن طويلة بعد معقدة في حقه حقه محمد هذه هذا نبينا أمة ثابت الميثاق حافظه محمد طيب ا ل أ خ ل ا ق والشيم هل أ ن ت حليم